وسيف في درب الفداء نقا وإمتي من عزمت الأفقاء ولا يزال هذا الدين يقدم أبنائه واحدا تلو الآخر ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت أنها الأمة الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله ولا تزال الأمة الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيد ورغم ما ران عليها من الذل والاستبعاف.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 كي أذل رفيق دربي يقيني جل مرتفقا لم أرتض الدل في عيش النعيم بلا سيف صقين على هاماتهم برقا أبطالنا البر لم يثنوا خيولهم فكم عقدنا لواء في الدنا خفطا وكم ضربنا فما كلات سواعدنا ولا رأت خلنا ذلا ولا رهق ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا وَأَيْنَ ما سكت فيكم للبطاع ترى سيفا لنا سلاحا وللن بثقا كيف هو بيد من بعد عزتنا وكيف هو سيف لا تمتشقا وكيف هو سيف بات استريح هنا بالوردة والعبقاء. وكيف أرد من الكفار نصرتنا؟ وعينهم تدخل. وكيف أحيى طرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهدم والغرق لا والذي ززل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا بل سوف أمضي بدرب العز أنتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقاء وأرتمي في نهار الرؤى محتسبا أر نو إن النصر أسقهي الدماغ دقى أر إن النصر أسقهي الدماغ دقى وعزة علمتني كيف أصنعها وكيف صارت عيني العين فقم فانا اشتكي الارق فقم فانا اشتكي الارق اليوم حق جهادي فليقم بدمي والتالي ان هو يتيتم للعدا لا يا صير في العيش لن تروي اسلحتيا يا مجد تكسو عزتي الانادي فتائبنا سارت مدوية وفي وفيلق النصر بالتكبير قد نطقا من قال أن المعالي قد أتت بدم وخير عز تناجيها فقد صدقا وخير عز تناجيها فقد صدقا